بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يشذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يدون ولا ك الا ياشرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كُ ذينَ آممَلُوا قالَاالُ آممًَاَّ وَإِذَا خَلَ إِلَ شَيطهِم قالَاُ إَِّ مَكُم إِ مَا نَحنُمُتَهزئون أَ اللهُ يَنْْتَهذُ بِهِم وَيَمُدُهُم فقُغَِهِم عَمَهُون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربح تجارته ومان كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبطرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعدون قوم فيا جعلون اصابعهم في اذانهم من صواك حذر الموت والله محيط بالكافرين يساد البنق يخطف ابصارهم كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَا شَاءَ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير يا أيها الناس وبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراسا والسماء بنا لَنَنزِلَنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ واجلنا على عبدنا فأشوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاسْقُطُ فِي النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَذَكِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ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 فَهَرَسُوا وَهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا فَمَا بَعُوضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ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 ويقضون عهد الله من بعض ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم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 ثم السوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ كأنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض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 فأزل لهم الشيطان عنها فأطرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومساع إلى حين فَسَلَ أَقْوَادَ اَدَمَ مِرْدَهُ كَلِمَاتٍ فَتَبِعَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ السَّوَاظِرُحِيمٌ قُلْ لَا هُدًى تُنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا هُنَالِكَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا يَا دَائِنِ إِلَى الْكَوْنِ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّهَا يَفْرَحُونَ وَآلُِ بِمَا أَن زَلُتُ مُفَّ قَلِّمَا مَعَكُم وَلَا تَفُُ أَوْ وَلَ كَافِرٍ بِ وَلَا تَسَّودِ آياسَمَنًا قَللَْ وَإ يَفَسَّقُون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 ات امر لن ناس بالبر ونسون انفسكم وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه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 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاسْتَقِيمُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ونحجيناكم من آل فرعون يسومونكم سرؤ العذاب يذبحون أبناءكم ويسحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 فَشَاءَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الشَّوَاذُ الرَّحِيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ لَُّ بَعزْنَاكُم مِم بَادِ مَووتِكُم للَعََّكُم تَشْكُرون وَغََّمَا عَلَكُمُ اللهَّ مَمَ وَن زَلنَا عَلَيكُم الْمَن وَسَّلوَاء قُل مِن فَيباتِ مَا وَزَقُناكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَمَا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتس بجنون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.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 وصارا والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوغة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا صبل الله عليكم ورحمته لكنتم من القاسرين ولقد علمتم الذين عسدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة قاسئين فجعل لها لكا لما بين يديها وما خلفها ونوى يسلم المتقين واذا قال من سال قومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتستخذناه ذبحا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر معوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَضَرّاءَ رَأْسٌ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ثم قسس قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بواسن عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنون لَكُمُ الْكِتَابُ فَاتَّبِعُوا مَا فِيهِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا اطَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا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 لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَائِلٌ لَهُم مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْتُبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا بلَللَنْ كَسَبَ سَتَ وَحاقَت بِهِ خَطي أَتُهُ فَأُولائكَ أصحابُ النار فَأُولائِكَ أصْحابُ النارِهُم فِيهَا خَاندُون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 وزين قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليشهم إلا قليلا منكم وأنتم وَيَمُنْ وَإِذَا أَخَذْنَا لِي سَاقَكُمْ لَا تَسْقُطُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرُّ فَمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء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 أفتؤمنون ببعض انكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا أَيَومَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَأَمَّا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا فَلَا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 அ كُلَ جُo بلَ ta أَ fosookosta barm فfai q techu wafaari q takotol وَقolu qu بَلَعَلَّهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعمة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أَونَِّنَ اللَّهُ مِن فَضْهِ عَ مََ شَاءُ مِنْ, من عبَجِ فَبَاءُ بِعضَاب لَ وَضَابِ وَنِكَ فِرين عَذَاب مُهين وَإِذَا فلَ لَهُم آمِنوا بِمَا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 وَلَوْ قَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُمْ لَعَزِزْتُمْ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّ لَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ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 وَمَا كَانَ عَدُوٌّ وَاللَّهِ جَبَرِيلُ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِنِّ اللَّهَ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبليل وميكان فإن الله, فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات هي الا الفاسقون او كن لا عاهد عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولم لَبِذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِتْنَةَ اللَّهِ وَرَأَىٰ أَصْحَابُهُمْهُ رَهِينًا لَبِذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِتْنَةَ اللَّهِ وَرَأَىٰ أَصْحَابُهُمْهُ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 وَيَعْلَمُ لَمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ مَا لَهُ فِي مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ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 وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَدْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 وَقالَالَثَِّ صَار لَسَةِ يَهودُ عَ شَيُ وَهُمْ يَصلونَ الْ الكِسدُ كَذَلكَ قَالََّذينَ قال ل يَعمونَ مِثلَ قَهِم فَل اللهَّهُ يَحكُم بَنهُم يَوْمَ الْ القِيامَكِ فِي مَا كَُوا فِيهِ يَففَلِفُون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واتع عليم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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون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 قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ۖ أَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَسْتُرُونَهُ حَوْضَةً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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بثلاء إبراهيم ربه بكلمات فأسمهن قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واستخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَهِدِن إِلَ إضانمَ وَإِثماعلَ أَْ فَهْمِرابَت للَِّّ فينَ وَلافِفيل أَنطَهِْرابَيت للِ الطَّ إِفينَ وَلاسِ فِيلَ وَركَ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 أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا فقبل منا إنك أنت السميع العليم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 نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وان انه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمين وَاصْبِرْ بِهَادِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اصْفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ أَمَنَ اللَّهُ بِالْغَيْبِ وَمَن أَنزَلَ إِلَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَمَن أَنزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ سِبْطَ قِي وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم ونحن لَهُ مُسْلِمُونَ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 تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم اتَّنَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ بِغَاسِلٍ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ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 وَل إ تَث الذيين أُثُكتاب بَ بكُآية تبوق بلَك وَما أَن تبتَ بِغ ف وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بَابَعْضِهِمْ بِتَابَعٍ قِبَلًا تَبَعًا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الذين آسيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم خلوات من ربهم ورحمة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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين ثابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا السواب الرحيم ان الذين كفروا وما كوا وهم تفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه والناس اجمعين خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ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 وَأَسْسَكِ هَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ فِي مَيَّة يَسْتَحِذُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ دَأَي يُحِبُّ لَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ama sale ni فَمَن ظَلَمَ مُّؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً فَإِنَّهُ قَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ فَمَن عَصَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولكم في القصاص حياة إياء من الألباب لعلكم تسقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترت خيرا الوفية للوالدين والأقربين إن ترك خيراً وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المستقين فمن بزله بعدما سمعه فإنما إسمه على الذين يبزلونه إن الله سميع عليم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 لعََّكُ تَسَّقُون أي مَاعَزُودَ فمَن كَلَ مِن كُم مرِيضًا أَْلَ سَفرَرٍ فَعجْجَةُم مِن أَ مِن مُخَروح وَعَلَ الذيينَ يُطيقونَهُ فذَةُ طَامُ فَمَن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين ناس والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعجة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلتُثمِر الل عِدَّتَ وَلتُ كَفذِرُ الله عَ مهَدَاكُم وَلَ عََّكُم فَشْكُرون وَإِرَ كَلَكَ عبَذّ فَإِنّ قَريد فَإِن ذَٰلِكَ إِلَىٰ نَفْسِكُمْ أَنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ كسب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أسموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هم وأنتم عاففون في تِللكَ قَدودُ الله فَلَا تَقََبُهَا كَذَلِ فَيبَين الله آيكِينٍَّا سِلَ عَهُم يجْسَقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الفساد فتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباثم وانتم تعلمون يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اسْتَقَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْعَائِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْقَانِتِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْشَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَعْشَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِثْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخَاجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُم مِّن دَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تهَوفَ اللهفُ الرافم وَقاتِمُهُم حَس ل سَكُونَ فتْنَةُم وَيَكُونَ الذين للَِّ فَإِن تَهَوْ فَ لَا عودُ وَلَ إِلاا على الظَّالِم الشهر الحرام بالشهر الحرام والفرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى السهنكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأسموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيسر من الهديك وَلاَ صَامَ مِنْكُمْ سَنَحَسَّ يَبلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة فِي في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 فَنَفَرَضَ فِي الْحَجِّ فَلَا رَفَسَ وَلَا حُثُو وَلَا جِدَالَةَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزْعُمُوا أَذُرْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن رَّفَاثِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 إِنَّ الْآخِرَةَ حَسَنَةٌ ثَوَابًا وَنَعْدًا أُولَئِكَ إِن كَانُوا يُصِيبُهُمْ مِنْ عَذَابٍ مِّنَّا كَذَلِكَ وَاللَّهُ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اسْتَقَى وَسَقَى اللَّهُ وَأَعْلَمُ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وا يوشي ين و على ما في قلبه وهو الذل خفا واذا تولى تعاس الارض يفسد فيها ليبسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد واذا قيل له استغفرنا فقد استغفره العزه بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المهان ومن ان اتى ما نفسه بثناء ما الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عجل مبين فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غُلَلٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِ اسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاء فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا في فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ بَيْنَ ذَٰلِكَ ضَلَالًا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى أسراط مستقيم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 نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من صير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَصْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِسَانُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وفض عن تبيل الله وفض عن تبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلهم أكبر عند الله والفتلة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ذينكم إن استطاع ومن يرتجد منكم عنه فأولئك حديثت أعمالهم في ذلك كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّمَاءِ قُلِ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أنكحكم مؤمنة غير مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَاسْتَوْصُوا بِالنَّاسِ حَسَنَةً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ حرق لكم فأسوا حرفكم أن لا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله وتكشقوا وتفلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا كي يؤاخذكم فبث قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائه تعبط أربعة أشهر فإن فا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ لَفَتْرَةَ تَقْدِيرٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم من بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الصلاة مراتا 국민 i disappointment اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا افْتَدْتُم بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ زوجا غيرا فإن طلقها فلا جواح عليهما أن يتراجع إن ظنّا إن ظنّا حدود الله وسلك حدود لا تلتكوهن بمعروف أو ترحوهن بمعروف ولا تلتكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذه آيات الله هم اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واشتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا صلقتم النساء إذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان لنكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك الأذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار فإن كفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أجواجا وصية لأجواج ذعَن إ الحَِ وَيِفَاج فَإِن خَاجِنَ فَل جُنَهَا لَكُ فيِي مَا تََّكِي أَو خُسَّ منِمَّ وََّهُزيدٌ حَكين وَلِن مُقَ لَ قاتِ مَثَْ بِم فِ حَفًّا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ اِلَّا الَّذِي لَقَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ قُلُوْفُ خَضَرًا مَّرُوْصًا فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُغِيثًا فَمَن اَحْيَاهُ اللَّهُ لَا مَوْطِئَ لَهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا كِنَّ أَثَرٌ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَقَاسِنُ فِي سَجِيرِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أفعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل من بعد موسى سبيل لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا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 ويبعث لكم طالوت ملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحو حق بالملك منه ولن من المال قال إن الله رفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم له يَأْكُمُ السَّبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وبقية مما مِّن لَّمْ تَرَ كَأَلَمُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كنتم فَلَمَّا فَصَل طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن خَطِفَ مَنَاكَ بِقَبْضَةٍ مِنْ فَشَارِقُوا مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَادِرٍ تَوَدُّهُ قَالَ الَّذِينَ يظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَمْ قليلة على بلس اكم كثيرة باذن الله والله مع الصابرين واذا نظروا لجان الغوث وجوهه قالوا ربنا افرض علينا صبرا وتزدت أقجامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والفكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين مِنْ كَلِمٍ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مِمَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ارتفل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من شفر ولو شاء قَالَ تَجَالَى وَلَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن رَّبِّكُمْ إِنَّ قَاضِيَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْيَوْمِ لاَ يَنفَعُ بأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والشافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 يَخْسِرُ رَسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ فقد استمسك بالمروة المسطال من فصام لها والله سبيل عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ بالشمس من المشرق فأشدها من المورد فبنت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها قال أما يحييها بالله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قَالَ كن لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قَالَ بل لبث الأتعام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسمى انظر إلى حمارك ولنجعلك آية من الناس وانظر إلى العظام كيف ننسزها ثم نفسوها لكما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جزءا ثم يَكَسَعْيَا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُنفِقُونَ أَمْثَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ في كل سندلة مئة حدة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَالُوا يَا مَعْرُوفَ وَمَوْعِدُهُ صَيِّرْ مِن صِدْقِهِ يَسْبَعُ مَا أَذَا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَلِيمِ يُسَيِّرُهُ فَجَاقَاتِهِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاءِ كَالَّذِي انْتَقَمَ لَهُ رَأْءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فأصابه الوابن فتعته صلدا فتعته صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون هو عوض الله وتسبيحا من, من انفسهم ثم فريقان الذين لرضوة اصابنا وابل فان اكلها ضعفي فاين يصدها وابل فصل والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نفير وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمراء. وأصابه الكبار وله ذنية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون I uh -huh. الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرام الربا ثمان فَلَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَلِلْعَادِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْعِبَادَ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 وَأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي مِيقَاتٍ لَّن تُرجَعُوا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وهم لا سما فاكسبوه وليسطب بينكم كافب بالعب وَلَا يأب كافب أن يسطب كما علمه الله فليسطب والأمن الذي عليه حق وليسطب الله أَوَلَا يَغْفِرُ لَهُ شَيْئًا فَإِنَّ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْقَرْبُ سَفِيهًا الْأَوْضَعَ فَلَا أَوْلَى يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ لَهُ أَوَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ وَالسَّامِعُونَ الشَّاهِدُونَ يَرَى الْمُرَائِدِينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ وَجَلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَمْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُؤَخَذَ شَهَادَتُهَا إِلَّا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقفق عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إلا وَلَا تِجَارَةَ خَاضِرَةً تَسْديرُوا لَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَسْتَوْحُوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وإن فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا شاكبا فرها من فَإِنَّ أَحَدَكُمْ بَاعَ بَضَاعَةً تَنؤَدُّ الَّذِي اسْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْسَ طَاعِنًا رَبَّ وَلَا شَهْوُ الشَّهَوَةِ وَمَن يَصُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في أرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تحفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آلَ نُرْسُلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا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 يصْرَعُ كَمَا خَلَقَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ